فلم يزدهم دعائي الا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في اذانهم واستغشوا ثيابهم, واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطاياهم أ غ ر ق و ا ف أ د خ ل و ا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا وقال نوح ا ل رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا